طبعاً تمهيد للأخوة الشعراء الفصحة نقرأ بيك فصي... قصيدة فصحة على مائدة الشعراء الحبيب ما يسر من الإنساء طبعاً ودائماً نعيش وياه ويعيش وياه أنا عليك أبا الفرقدين عراق علي عراق الحسين أصلي عليك أبا الفرقدين عراق علي عراق الحسين عراق وفيك تسود الأسود وتحمي حماك كبات جنود ففي كل شبر سينبت عود ترف عليه المنى والبنود عراق وأرضك أم ولود وماءك ينهل منه الوجود زلال ترديت فوب اللجين عراق علي عراق الحسين عليك بحق تمد الايادي بقتل وسلب ثم افتهادي وها هي بانت رؤوس الفساد تفجر وتقطع حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طه بدعوه الجهادي وراحت تكفر كل العباد وتقتل طه بدعوه الجهادي طغت ثم فجرت المرقدين عراق علي اراق الحسين مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لأعوانها الأغبياء تفجر تهدر عزك الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليه أبا الكوكبين عراق علي عراق الحسين عراق وفيك تسود الرجال ولفت على الظالمين الحبال فساءت وجوه قلاها الغلال الى الذل منها يشد الرحال فلا بد ان ينجلي الاحتلال ويزهد جنوبه ويهب الشمال احيي نخيلك والرافدين احراق علي احراق الحسين سماءك تضحك فيها السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تآخى لديك الخصوم فلا مستبد بحكم يقوم ولا الطائفية فيك تدوم تنير سماءك بالنيرين عراق علي عراق الحسين وصلي عليك بالفرقدين الفرقدين عراق علي عراق الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته